ويقولوا نفتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ ثُمَّ جان في افلا يُرْى الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وَمَا جَعَلنا لَنَسْلُمُ مِن سُؤَالَةٍ مِمَّا اسْأَ وَهُوَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آنِفِذَهْ قُلِ لَمَّا وقالوا أَإِذَا ضللنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خلق جديد بل بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي بِقُومٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُجَاؤُونَ وَلَن تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ إِذَا رَبِّ امْرَبَنَا أَدْعُ صَرَّنَا وَسَامِعُنَا فَارْجِعْنَا عَمَّا صَالِحًا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 أجمعين فذو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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خلوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النار كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ولنذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين من تَنكُم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ في مرية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبوا وكانوا بآيات إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قُدْرٍ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لك لا آيات أفلا يسمعون أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى آهَا الْفَتْشُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يوم إلا ينفع الذين كفروا